نباغاكم او عايزت نفسكم تاني عيني مش اذا ز ولا اليسيد ولا ايدي وجعاني عيني دي دي دول قالوا راحوا سابوا بقى ولما كنت انا مشتريهم لا مش محبه دول رخصان التراب مال يا عيني دول قالوا راحوا سابوا بقى كنت انا مشتريهم لا مش محبه دول رخصان التراب مال تحيه خصا طالع من وأنا بهنيهم كلام كلام كله كلام بس نجني proud كسر cutip them out يكسبت عينهم تحيه خصا طالع من وأنا بهنيهم كلام كلام كله كلام بس كان ايه هيحصل لو تسلكوني للعمر مره مش مرتين يا عالم ناقصه مش حد فوق صار وبطوبه واحده حاوقع عصفوري اللي والله ما كانت دبري مش نسيكم يلي بعتم فاضريكم بدأ الحزب عنده منه نحية خصة طلعة من ليهم وانا بهنيهم كلام كلام كله كلام بس انا production sultan el shan danamwar min fil magan dama ya'rafoush mish mashya el ilm gowat den rahet alekou samet